Słyni was, sylinda, iman aleh mada. Słyni was, ثوبا بهي ارجو وقبول التوبة قد وحدا هو الالي من قد وحدا Well, Annie, ارجو الرضا